مرحبا بالرساله عد وبلال الخيالي عد من حج مكه والدعابه بالمدينة جات منك الرساله يا سميه الهلالي وحرقتك كل مكنوني وزادت ونينا مرحبا بالرسالة عد وبلال الخيالي عد من حج مكه ودعا بالمدينه جات من كرساله يا سمي الهلال واحرقت كل مكنوني وزادت ولينه مال قلب على فرقك يصلاه صالي يا الله إني دخلك من حياة غبينا يا ولي في دخلك عددك الليالي خل قلبك لقلبي زايد في حنينة خل قلبك لقلبي زايدن في حنينة قد من حج مكه ودعى بالمدينه جات منك رساله يا سمي الهلالي وحرجت كل مكنوني وزادت ونينة حل فصل وهب برد الشمال وطلعت في ديارك يا ولي في ثمينة كل دار ترود أهله في قلبي معالي جعل مزن السحايف فوق دار تجينا وجعل مزن السحايف Φορτάρετε γινάμαι. Και με την σαλαχή, واحرقت كل مكنوني وزادت ونينه كلمه الحب عندي فوق نجم العوالي وراعي الحب دايم جعل ربي عوينه كم حبيب على الدنيا يفارق غوالي ما تهنى بخله يوم طالت منه ما تهنى بخ يوم طالت يمين مرحبا عد وبلال الخيالي عد من حج مكة وادعا بالمدينة جات منك الرسالة يا سبي الهلالي وحوجت كل مكنوني وزادت ونينة